ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح ولحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فاقتهم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 إنك أنت العزيز الحكيم وقيم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمت وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا نادون لمقت الله أكبر من مقتكم أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا سنتين وأحييتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا, فاعترفنا بذنوبنا فهل لا خروج من سبيل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 والله يقضي بالحق والذين تبعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فيعظوا كيف كان عاقمة الذين كانوا من قبلهم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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَأَمَانٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَآلِهِ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِ رَبِّهِمْ قَالُوا قَالُوا اقْتُلُوهُ بنا الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ظلال وقال فرعون ذرني أقتل موسى واليدعو عبده إني أخاف أن يبدل إني أخاف أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عبت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون أتقتلون رجل من يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم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 قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إن ياخاف عليكم مثل يوم الأحزاب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 ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبنات فمازلتم في شك فمازلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك حتى إذا هلك قلتم لا يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان نتار كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان بني صرحا لعلي أبلغ لسباب أسباب السماوات فأطلع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 وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ ۖ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعَ فَلَمْ تَغْنَوْنَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ إن الله قد حكم بين العباد قال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تكتا فيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لمنصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم لشهاد يوم لا ينفع الظالمين معدرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدا وذكرا هدى وذكرى لأولي الباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي ولبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان نتاهم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 والذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلة ثم يخرجكم طفلة ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكون شوخا ومنكم من يتوافى من قبل ولتبلغوا أجل مسمى ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويبيت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنها يصرفون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 فَإِن مَّن يُرْيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِندَهُم مَّوْأَةٌ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسره ذلك المبطلون الله الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تاكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عَلَيْهَا عليها فِي في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته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 فَلَمَّا جَاءَتُ مُسْلِمُونَ بِالْبَيْنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَقَبِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَلَمَّا رَأَوْا بَسَنَا قَالُوا آمَنَ نَبِيُ اللَّهِ بِمَا كُنَّا بِهِ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُوا يَنْفَعُهُمُ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْ بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِلَهُمْ هَلِكَ الْكَافِرُونَ